بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور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 وَجعلنأَنهَارَ تَجرِيمِ تحتهِمْ فَأَهنهُم بذُنُوبِهِم وَأَن شَأْنَا مِنْ بعدهِمْ قَرْرنًا آآ آخرين وَلَْ نَ الزلنَا عَلَيكَ كتاببا فيِي قِطاسٍِ فَلََسُوه بأَديِهِمْ لَقال الذيينَ كَفرَوا لَقَالَ الذيينَ كَفرَوا إنه إِلا صِحرُ مُبين وَقالوا لَ ل أُنزِل عَلَيهِم لَك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 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ اللَّئِيمَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ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 قدن علم إه لا يَحْزُنكَ الذي يقولونَ فَإِنم لا يكذذبونك وَكِ الظالِمِينَ بآيات الله يجحدون وَلا قد كُذِبَ رُرسُل مِن قبلَلكَ فَصَبَروا على م كُذذبُ وَذ. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ